وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الأبواب وقالت هيت لك قال معاذ الله إنه ربي أحسن مسوايا إنه لا يفلح الظالمون ولقد هم مت به وهم بها لولا الرأب أرهان ربي كذلك لنصر فعنه السوء والفحش إنّه من عبادنا المخلصين.